أعوه الله من الشيطان الرجيم إذ يتنقى المتنقيان عن اليمين زكرة الموت بالحق la <required> ألقيا في جهنم كل كفار عنير din na <laughs> وأزلفت الجنة للمتقين غير بعين الجنة للمتقين yanna بِحَمْدِ رَبِّكَ كَمَا قَدْ نَأْمُرُ Yeah? and no. la qu Que a على اللهم الحمد الله a well... نحن أعلم بما يقولون وما أنت علي one ورقم